إنه كان عبدا شكورا وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لا تفسد النف ل الأرض مرتين ولا تعل نعلو كبيرة فإذا جاء وعدو ما <تس query> بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بَأْسٍ شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا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 فإذا جاء وعد الاخره ليسوء وجوهكم وليدخلوا, وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا عسى ربكم اِن يَرْحَمَنكُم وَاِن عُدْتُمْ عُدْنَا وَجَعَلنا جَهَنَّمَ لِلْكافِرين حَصِيرا اِنَّ هَذا الْقُرآنَ يَهدي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أجرا كبيرا ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا كبيرا وان الذين لا يؤمنون بالاخره اعتدنا لهم عذابا ليما وَيَجْعَلُ الْإِنْسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءً أَن يُصْبِحَ خَيْر وَكَانَ الْإِنْسَانُ عَجُولًا وَجَعَلْنَا إنها رآيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية نهار مبصرة وجعلنا انهاريمضنصرا لتثبتوا ضلما من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل انساننا لزمناه طا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 ما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وإذا أردنا أن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 من كان يريد العجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يص الله مذموم مدحورا ومن راد and he لها alink وهو مؤمن and كان سعيهم مشكورا believer for those who were betting for ربك. وما كان عطاء ربك محظورا انظر كيس سضلنا بعضهم على بعض ولنا آخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مهزوما وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبِالوالدين إحسانا إن ما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما افا ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمه وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا رَبُّكُمُ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ إِنْ تَكُونُوا صَالِحِينَ فَإِنَّهُ كَانَ لِلَوَّابِينَ غَفُورًا وَآلَمَ ذا القرب حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذل تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا وإما تعرضن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 ان رَبك يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا وَلَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ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 مسحورا. انظر كيف ضربوا لك لمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا وقالوا أيذا كنا عظاما ورفاتا إنا لمبعوثون خلقا جديدا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 ان الشيطان ينزغ بينهم ان الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا ربكم اعلم بكم ان يشاء يرحمكم او ان يشاء يعذبكم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 على بعض وآتينا داود زبورا قلوا دعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا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 ونرسل بلا آيات إلا أن كذب بها لولون وآتينا ثمود الناقة مدصرة فظلموا بها وما نرسل بلايات آيات إلا تخويفا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 إلا طغيانا كبيرا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أسجد لمن خلقت طينا قال أرى أنتك هذا الذي كرمت علي لإن خرطني إلى يوم القيامة لأحسنك نزول ديته إلا قليلاً قال تَبِعَكَ فمن تبعك منهم فإن جهنم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 إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من شضله إنه كان بكم رحيما وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ فَلَمَّا نَجَّاكُم مِّنَ الْبَأْسِ إِعْرَضْتُمْ وَكَانَ لِلinsَانِ كَفُورًا أَفَأَمِنْتُم ان يخسف بكم جانب البر او يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا منتم ام منتم اي ولكن فِيهِ ان يكون هناك عليكم من من الريح فيغرقكم بما كفرتم افضل بما اجل ثم لا هناك لكم علينا اجل ان ادَم وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالدَّهْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَصَدَّقْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا يَوْمَ نَدْعُو كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ فَمَن يُ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 إذا لَأَذَقْنَاكَ ضعْفَ الْحَيَاةِ وَضعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا وَإِنَّكَ دُونَ يَسْتَفِزُونَكَ مِنَ الْأَرْضِ يُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذَا الَّذَا يَلْبَسُونَ خَلْفَكَ إلَّا قَلِيلًا سُنَّتَ مَا قَدَرْ سَلَّمَ قَبْلَكَ مِنْ الرُّسُلِ وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلَ أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا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 And say that the truth came and the sin was broken Indeed the sin was broken And وَنَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى النَّاسِ إَعْرَضُوا وَنَأْبَى بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَنُوسًا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 كُلٌّ إِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا وَلَوْ قَدْ صَرَفْنَا ناس في هذا القران من كل مثل فابا اكثر الناس الا كفرا وقالوا لن ومن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر لنهار خلالها تفجيرا فتفجر الانهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسف نوتاتي بالله والملائكة قبيلا أو تاتي بالله والملائكة قبيلاً ويكون يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء, أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه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 ومن يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا من دونه ونحشرهم يوم القيامه على وجوههم عميا وبكموا وصما ماواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا ذلك جزاؤهم بانهم كفروا باياتنا وقالوا ايدا كنا عظاما ورفاتا Up to the summer band, he's студent. For